صلى الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه.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 ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن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 فَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ نِبَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما الوحيد قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسناً وأو الله واسع إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب بِعذاب يو م عظيم قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصَ اللَّهُ دِينِ فَاعْبُدُ مَا شَئْتُ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفْسَاهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهوا الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفغن uh -huh.